أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أوليء جنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين عملوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذَرَنَّ نَفْسَكَ عَلَى الْحَسْرَةِ إِنَّ اللَّهَ سَلَّتِ الرِّيَاحُ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَحَيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إليه اصْدَلْ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ يَرْفَعُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثم جعلكم أزواجا وما تحمل منه فلا تضع إلا بعلم وما يعلم. سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون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 111. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير 112. وما يستوي الأعمى والبصير 113. ولا الظلمات ولا النور ولا ولا وما يستوي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 ألم تر أن الله زل من السماء ما فأخرجنا به ثماراً مختلفة ثماراً مختلفاً ألوانها ومن الجبال جذار بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه يا ب الله وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرروا وعلانية يرجون تجارة لنتبور ليوفيهم رجورهم ويزيدهم من فضله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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدون ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهاب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 كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أو نعمركم نعمرك ما يتذكر فيه من تذكر وجاء نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلدين ففي الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا 111. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا, خلقوا أروني ماذا أو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل أي عد الضالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض إن تزولا ولئن مسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئلا جاءهم نذير لئلا جاءهم نذير لليكون من من إحدى الأمم فلا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 بما كسبوا ما ترك على ظهرها مذابة ما ترك على ظهرنا مذابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا